وأسلموا له من قبل أي يأتيكم, يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أرسل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون فإذا جاء العذاب متى؟ شو صير أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين قال قتاد ما كفاه ترك الطاعة إلا أنه ساخر بأهل الطاعة جمع بين ترك الطاعة والسخريه بأهل الطاعة وإن كنت لمن الساخرين وهذا حال كثير من الناس لا يريد أن يتوب ويسخر بأهل الاستقامة والصلاح فوالله سيتحسر ويندم يوم القيامة يا حسرته على ما فرطت في جنب الله والله سيتحسر على ساعة ما هو عصى الله فيها ما ذكر الله فيها كما ورد في الاثر حتى اهل الجنه يتحسرون على ساعه ما ذكروا الله فيها لما يرون اصحاب الدرجات العلى فما ظنك باصحاب الخطايا اهل الجنه يتحسرون فما ظنك باهل النار الذين اذنبوا واخطوا واسرفوا في حق الجبار يا حسرتاء على نغمة موسيقى في الجوال ما مسحته ربما اشتغلت والناس يصلون في بيت بيوته وكم سمع الإمام يتحدث وكم سمع الخطيب وكم سمع الوعاب والنصاح ولافتات عند المسجد وما باله ومسحه ومرعوه لماذا هي جراه على الجبار فوالله الذي لا اله غيره سيتحسر وتتحسر هي على قطرة عطر رشتها على ثيابها فشمها الرجال لأنها زانيه كما قال صلى الله عليه وسلم فما ظنك بلسان فاضح وما ظنك بعباءة مخصرة وما ظنك بقلة حياء وغيره بمن يعرفونه وتعرفونه والله سيتحسر هؤلاء ان لم يتوبوا الى الله لان الله فتح ابوابه وناداهم يريد ان يغفر لهم يريد لهم الجنه فما قبل هذا العرض ما قبلوا هذا العرض ناداهم نداء الرحمه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 هذه حجته وهذه حجة كثير من الناس اليوم لماذا ابنك ما يصلي فلان قال ما الله هده ادعوله بالتوبه لماذا تدخن قال ما الله هداني اس الله ان يهديني وفكني دعولي لي ادعوا لي اني ابطل سبحان الله يحتجون بهذه الحجه وسيحتجون بها يوم القيامه يقول ما الله هداني قال الله عز وجل بعد ايه تليها قال بلا قد جاءتك ايات بلا هداه وكل شيء يفعل به في الاسباب الا امر الهدايه فعمله يقوم إليه صباحا باكرا والطالب يقوم صباحا باكرا لماذا؟ قال أريد الشهادة أريد أن أتخرج أريد أن أتوفى ولماذا أن تعمل؟ قال أريد الرزق أريد أن أصرف على أولادي طيب لماذا لا تقول الرزق لو ان الله كتبه سياتي الا في أمر الهداية كل شيء يعمل بالأسباب إلا أمر الهداية ما الله هداني إذا الله كاتب لي الهداية ولا يقول إذا الله كاتب لي النجاح سأنجح ما يحتاج ولا يقول إذا الله كاتب لي الزواج سأتزوج ما يحتاج أني أطلب ولا يقول إذا الله كاتب لي الرزق ما يحتاج أني أعمل وأقوم صباحا باكر إلا في امر الهدايه ما الله هداني وكذب والله قال جل وعلا. أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لك رتان لو أن لك رتان فكون من المحسنين بلا قد جاءتك كآيات بلا قد جاء اتك اياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين بمفازتهم لا يمسهم سوء هم السوء ولا هم يحزنون يمكن اليوم نفارق أو يفارق بعضنا أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة ثم ماذا ثم ردوا إلى الله ستموت يا عبد الله وإما جنة أو نار إما أن تتوب فهنيئا لك أو تعرض وتستكبر فأحسن الله عزاءك في نفسك اللهم تب على التائبين اللهم من عزم على التوبة في هذه الليلة المباركة فأبدل سيئاته حسنات قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية